مش ببقلنا ان احنا ممكن نفترد لسه يا ضو بالحلم بيننا بيتولد دايما يا دنيا بتيجي ليه يا علي عجب لسه يدوب الحلم بيننا بيتولي ومجاش في بالنا ان احنا ممكن نبتري لسه يدوب الحلم بيننا بيتولي دايماً يا دنيا بتيجي ليه, ليه علي يا عليا عيشي Oh, oh, oh.